شئت الفن حبيت الطراب غنيت للناس في كل فرح حبيت المغنى والمغنى حياتي وكل غنوة حتى مني غنوا معايا ولويا الغنوات للقلب إحساس نسمع ونغني ونقو وراها محلى الفن يا سلام يا سلام سألوني الناس لي با غنية دوهلة وحاولة عد الأسباب أشوفي الدحكة ضيعيها عنهم وغني ولا اتن للقلب احساس نسمع ونغني ونغروها يا محلى الفن يا فنان يا فنان اغني واشوف الحبايب قدامي يبعت حابب للقلب إحساس نسمع ونغني ونقول بورا يا محل الفن يا سلام يا سلام <تصفيق> يرجع حبيبي شايل في قلبه تعبان الهم في الدنيا حيران وغني أحلى الأغان نور معايا قول ويا يا قلبي وقت ايه <تصفيق> اللي هو الحلو تصحي ضمير وتفلي الحيره مين بكرك يدير يا ما يا ما عيت علانس مزيري يا صلاح كل اللي فات غنوا ما Lnn en vi ehses Miss maingan